بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آ ل ه أ ص ح ا ب أ ج م ع ي ن بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد ي الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام ب ن ع ر و ة عن أ ب ي هن ع ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروء أ بكر فليصلي للناس فقالت ع ا ئ ش ة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 فقالت ح ف ص ة ل ع ا ئ ش ة ما كنت ل أ ص ي ب منك خيرا هذا حديث أ خ ذ منا بعض م ج ا ل س ا ليوم نختمه إ ن شاء الله بلغنا إ ل ى م ر ا ج ع ة ح ف ص ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ب إ ش ا ر ة من ع ا ئ ش ة رضي الله ع ن ج م ي ع فكان من عواقب ذلك و أ ن راجعت ح ف ص ة م ر ة أ خ ر ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سبق أ ن ذكرته ع ا ئ ش ة فرد, فرد ذلك عليها كان من عواقب ذلك أ ن قال ر س و ل الله الله صلى الله عليه ح ف ص ة إن كن لأنت النصر وحب ي س فقالت ف ح ف ص ة ل ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ما كنت ل أ ص ي ب منك خيرا قط فما أ ص ا ب ت خيرا منها هنا ل أ ن بسبب إ ش ا ر ت ه ا واجهها النبي صلى الله عليه وسلم بما وجهها ا من الكلام ولعلها ذكرت أ ي ض ا ق ص ة المغافير ف إ ن ه ا أ ي ض ا لم يحصل لها خير بسبب عائشه ة القصة في يعني تلك ما ر و الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله رسول صلى الله رضي عليه وسلم يمكث عند زينب عن عند بنت وسلم عسلا عندها فيشرب جحش قالت فتواطات أ ن ا وحفصه أ ن أ ي ت ن ا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل له إ ن ي أ ج د منك ريح مغافير المغافير جمع مغفور المغفور تعلمون أ ن بعض أ ن و ا ع الشجر إ ذ ا ذبحته هكذا جرحته خرج منه سائل كان الناس بعضهم يقول ي خ ر ج و ا منه حليب、م? وكانت عندنا ش ج ر ة هنا قريبه من المسجد أ ك ث ر ك م ما أ د ر ك هذا يعني المسنون مثلي أ د ر ك و ه <تصفيق> كنا لما كنا صغار وقد قطعت قيل ذكر في ذلك الوقت وشاع أ ن ه خرج منها دم <تصفيق> هذا المغفور مثل هذا السائل نوع من الشجر إ ذ ا ذبح إذا, اذا جرح خرج منه هذا السائل الذي اسمه المغفور هذا السائل طيب الذوق جدا لكنه كريه ا ل ر ا ئ ح ة فلذلك ت و ا ط أ ت ع ا ئ ش ة و ح ص ة أ ن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إ ن ا نجد منك ريح مغافير وهما تعلمان أ ن ه يمكث عند زينب بنت جحش ر ويتوريدان ب النبي عندها عسل عندها أن لا أسلم يمكث فقالت فدخل ق ا ل ت ف على إ ح د ا ه م ا فقالت له ذلك فقال صلى الله عليه وسلم بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولا أ ع و د له ف أ ن ز ل الله قوله سبحانه يا أ ي ه ا النبي أ لم تحرم ما أ ح ل الله لك تبتغي م ر ض ا ت أ ز و ا ج ك والله غفور رحيم الله لكم والله وهو الى اخر الايه الى ان يقوى الله تعالى حفصة ان تتوبا الى الله فقد سخت قلوبكما وإن تظاهر عليه سائحة فيبات فهذه إ ن ا ل ل طلق و القصه ج خيرا ايضا ل لم تصب حفصه فيها خيرا وكانت الاشاره من عائشه فلذلك قالت لا هنا ما كنت يعني في ا لاصيب م ن ت ب ق ي حاجة ما كنت لي أ منك خان قط وهذا القول يعني هل يتصور أ ن ع ا ئ ش ة و ح ف ص ة م ك ث ت ا زمنا طويلا ت ع ا ش ر ت ي ن تحت رجل واحد لا تصيب أ ب د ا ح ف ص ة من ع ا ئ ش ة خير ر هل ي ت ص و لا يتصور هذا ولو م ر ة واحده ة اهم معنى هذا معنى هذا أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يحمله ما يصيبه من ا ل أ ذ ى ومن الكرب أ ن يقول قولا عاما لا يريد حقيقته ه هي أنها لأنه أصابها عمرها منه فيه تريد أن تصيب خيرا يبد يكون خير أمشي خير يمكن يصيبني قطعا قط تقول قط عائشة لا لا واحدة أصابك لم ولو لا لم ولكن ل مرة مرة خير أن من ومن أن منك ح هذا محمله حال قال ي ل الكريم في هذا السلف هذا الصالح أولى بأن يعذر في مثل هذا؟ قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن, ابن شهاب عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظ ه ر ا ن الناس اذ جاءه رجل فساره فلم يدرى ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يستاذنه في قتل رجل من المنافقين قال بلى ولا صلاه له فقال صلى الله عليه وسلم اولئك ل ل عليه ه س م أ و ل الذين نهاني الله عنهم الله ح الله عن م عن مسلم ومئة المدني تقدم مات ومئة د يزيد عبيد عدي بن أربعين ابن بن بن سنة وعشرين عن سنة اثنتين وثلاثين عنه عن ليثي الله بن عدي بن الخيار توفى عاطاء أيضا عن عبيد الله هو عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن, بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي المدني كان من فقهاء قريش ومن علمائها وولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حبان له رؤيه ة يرأى صلى النبي ا ل ل عليه وقعت عليه وسلم ولكن له رؤية إلى النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا رؤية وإن كان وقال البغوي بلغني أ ن ه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن خلف في ذلك العجلي قال هو تابعي من كبار ثقه ا التابعين و ا ل أ ك ث ر أكثر اصحاب ل أ التواريخ و السير أ ن ه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن في البخاري حديث يدل ظاهره على أ ن عبيد الله هذا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يرويه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن عدي بن خيار ان المسور بن مخرمه وعبد الرحمن بن الاسود بن يزيد اتياه فقال له ما يمنعك ان تكلم خالك عثمان في اخيه الوليد بن عقبه, الوليد بن عقبة قال وكان أكثر الناس اكثر ل ن ا س أ الناس فيما فعل به قال فانتصبت له حين خرج إ ل ى ا ل ص ل ا ة فقلت له إ ن إن لي إ ل ي ك ح ا ج ة وهي ن ص ي ح ة فقال عثمان بن عفان أ ي ه ا المرء أ ع و ذ بالله منك قال فانصرفت فلما قضيت أ ت ي ت الأسود مخارمة وابن فحدثتهما بالذي يغوس عبد بن قال ل ل ت ع ث م ن و ق ا لي فبينما ق قد قضيت الذي عليك قال ا ا الذي ل عليك ف أ ن ا جالس معهما إ ذ جاءني رسول عثمان فقال ا قد ا ب ت ل ك الله قال فانطلقت حتى دخلت عليه فقال عثمان ما نصيحتك التي ذكرت انفا قال, عدي قال عبيد الله ف ت ش ه د ت وقلت إ ن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم و أ ن ز ل عليه الكتاب فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وامنت به وهاجرت الهجرتين ا ل أ و ل ي ي ن وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم و ر أ ي ت هديه و إ ن الناس قد أ ك ث ر و ا في حق الوليد بن ع ق ب ة فحق عليك أ ن تقيم عليه الحد فقال عثمان يا ابن أ خ ي ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله بن عدي لا ولكن خلص ا إ ل ي من علمه ما خلص إ ل ى العذراء في سترها و إ ن لم أ ك ن أ د ر ك ت ه فقد بلغ إ ل ي من علمه مثل الذي يبلغ تلك التي لا تخرج أ ص ل ا يعني لا يضرني أ ن ي لم أ د ر ك ه إ ذ حصل لي هذا العلم الذي منه صلى الله عليه وسلم فقال قال فتشاهد عثمان رضي الله عنه وقال ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم و أ ن ز ل عليه الكتاب بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم و آ م ن ت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهاجرت الهجرتين ا ل أ و ل ي ي ن كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله ثم استخلف الله أ ب ا بكر فوالله ما عصيته ولا غششته, غششته ف و افليس ل ل ولا ل ه عصيته ما ثم ا غششته ت س خ عمر ف و ا ل ه ما ع ص ت غششته ه ولا ا ثم ت خ لي ف ف ت أ ل س لي من الحق عليكم مثل الذي كان لهم علي قال عثمان ب بلى ي الله قال بلى قال ع فما هذه ا ل أ ح ا د ي ث التي تبلغني عنكم أ م ا ما ذكرت من ش أ ن الوليد بن ع ق ب ة ف إ ن ا س ن أ م ر فيه إ ن شاء الله بحق الله ف أ م ر عثمان فجلد ه ذ اربعين الوليد بن عقبة أ ج ل د ة أ م ر بذلك عليا ف ت و ل ى وكان جلد بسبب أ ن شرب الخمر ثبت الحديث عثمان شرب لعبيد عليه عنه الخمر كما في صحيح مسلم الشاهد قول الله الله في صحيح رضي كما من هذا أ د ر ك ت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فهذا الذي ظاهره انه لم يدركه كيف ي ت أ ت ى هذا مع أ ن أ ك ث ر من ترجم لعبيد الله بن عدي يقولون قد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو, وهو يقول عن نفسه لم أدركه ه و ذ ادركه ق جمع حجني بين هذا بن هذا الحفظ ح م عثمان ه الله بقوله إنا سؤال أ د ر ت النبي ا صلى ل ل عليه وسلم هو سؤال عن إ د ر ا ك السماع من النبي صلى الله عليه و س ل م و إ د ر ا ك ا ل أ خ ذ عنه ولم يدرك إ د ر ا ك السن ف إ ن ه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون أ ن عبيد الله هذا لما, أدركته لما ادركت أ ب ا ه ا ل و ف ا ة قال له يا بني, لا تعمل يا بني اني أ ذ ك ر ك الله أ ن تعمل عملا بعدي م ع ر وجهي ي ح ش م ن فإن عمل الأبناء عمل ي وروى ابن عساكر في تاريخه أ ن عبيد الله بن عدي بن الخياط قال بلغني حديث عن علي رضي الله عنه فخفت إ ن مات أ ن لا أ ج د ه عند غيره فرحلت إ ل ي ه حتى قدمت العراق ف أ ت ي ت ه ف س أ ل ت ه عن الحديث فحدثني و أ خ ذ علي عهدا أن ل ا أ خ ب ر به أ ح د ا قال ولوددت أ ن ه لم يفعل ف أ ح د ث ك م و ه قال فلما كان ذات يوم جاء علي حتى صعد المنبر في إ ز ا ر ورداء متوشحا قوسا ثم جاء ا ل أ ش ع ث بن قيس حتى أ خ ذ ب إ ح د ى ع ض ا د ت ي المنبر ثم قال علي رضي الله عنه ما بال أ ق و ا م يكذبون علينا يزعمون أ ن عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند الناس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاما ولم يكن خاصا وليس عندي عنه ما ليس عند الناس إ ل ا ما في قرني هذا فاخرج منه صحيفه فاذا فيها من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا دخل على عثمان رضي الله عنه لما كان محصورا في داره في ا ل ف ت ن ة ا ل م ش ه و ر ة فقال له إ ن ك إ م ا م العامه وقد نزل بك ما ترى والذي, والذي يصلي بالناس إ م ا م ف ت ن ة ونحن نتحرج أ ن نصلي معه فقال عثمان رضي الله عنه لعبيد الله بن عدي قال له إ ن الصلاه أ ح س ا ن ما يعامل الناس ف إ ذ ا أ ح س ن الناس ف أ ح س ن معهم و إ ذ ا أ س ا ء و ا فاجتنب د ن ب إ س ا ء ه الله م ومتى عبيد ب عدي ا ل خ ي ا ر س ن أنه ة ق ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهران الناس بينما بين ظهراني ا ج إذ ء ه رجل ف س ا ر ه عبيد الله بن عدي بن بالخيار ب يقول ي الله ن م ا الله الله بالخيار قلنا الأخذ الله لا رسول آخره يدرك رسول يصر إلى لم عبيد عدي عن بن ولد في عهده نعم لكنه لم يذيك ا ل أ خ ذ عنه ولا سمع منه فهذا مرسل وقد صح موصولا عن د أحمد وغيره عن عطاء ن ع بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن رجل من الانصار حدثه بهذا وابهامه أ ب ه ل يلم ص ح ا اسمه ب ي يذكر و إ لا يضر ل أ ن ه م لأنهم كلهم عدول ن على م ع أ ن ه قد ورد ا س م هذا و الصحابي المبهم في بعض الطرق وهو عبد الله بن عدي الانصاري رضي الله عنه نعم أنه قال ن ا س هكذا في أ ك ث ر روايه ة الموطة بين ظ ر الباجي ن ي ا ن ا ورواه رواية ا س في ل أبي أشياخنا بين بين بين بين الباجي وابن عتاب وبعد الوليد ظهرين ظهراني ظهرين قضي عيض ظهرين الناس ثناء وقال الله الناس هكذا رواه والجمهور رحمه جمع بين ظهراني الناس والعرب تقول فلان بين ظهران الناس وبين ظهري الناس وبين أ ظ ه ر الناس ا ل معنى أ ن ه و س ط ه ك أ ن ه بين ظهران الناس ك أ ن ظهرا منهم أ م ا م ه وظهرا وراءه فهو مكتنف من جوانبه ب أ ظ ه ر الناس إذا, اذا كنت جالسا وظهر و ا من أ م ا م ك إ ل ي ك ما معنى هذا أنه يرى هم؟ أ ن ت ترى ظهره وهذا الذي, وهذا الذي خلفك ظهره إ ل ي ك وهذا الذي هنا ظهره إ ل ي ك وهذا الذي هنا ظهره إليك معنى ه ذ اليك أنهم أطرافك يحرصونك من ك ه ا فلا خ ل ل ص إ ي هذا ظهرانه هذا اللفظ على من كان معنى ثم من قومي على بين أطلق وسط انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهران الناس اذ جاءه رجل فساره ه الله الله عليه هو عنه نستقبله الله قال ابن عبدالبر الرجل الذي جاء فسار رسول الله صلى الله عثبان بن كان من وسيت فيما الحديث النبي سلم مالك الكلام سلم الآن ظهراني الناس معناه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ن ا س كثير فجاء رجل فسار النبي صلى الله عليه وسلم دون الناس معنى هذا أ ن ه يجوز للرجلين أ ن يتسارى دون الجماعه ة يجوز للاثنين أو يتناجوا للاثنين أكثر أن دون جماعة وإنما وقد اربعة او فيتناجوا فيتناجوا فيتناجو جميعا دون واحد هذا خمسة دون ن روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ا ل آ خ ر حتى تختلطوا بالناس ف إ ن ذلك يحزنك إ ذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم سار ذلك الداخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرى ما ساره سرار الداخل الله الله ما يدر ذلك صلى عليه فلم لأنه به حتى جهر النبي صلى الله عليه وسلم بما ساره به الرجل م ا م ع ن ى ه ذ انه م ع ى أ ن يجوز أ ن يجهر بما أسر به إليك يجوز أن تجهر به ب إليك يجوز م اسر أ به إليك إ ذ اليك اقتضت ل ح ا ش ر ع ة ذ ل ولا لا يقال هذا سر وقد أفشاه ولا يجوز يجوز يقال السر لا إنما لا, يجوزه لا يجوز إفشاء السر هذا أفشاه إفشاء إنما إفشاء سر إ ذ ا لم يقتض ي الشرع إ ف ش ا ء ه أ م ا إ ذ ا اقتضاه كما هنا جهر النبي فلا فلا فلا جهر الله صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ضير في إ ف ش ا ء ذلك السير نعم يستأذنه من المنافقين عليه يسمى فلم ما وسلم بل به به لا رجل رسول الله صلى الله قتل رجل الذي إفشاء جاءه فساره ساره فإذا هذا أسار يدرى في حتى إذ جهر هو فإنه الرجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ي س ت أ ذ ن ه في قتل رجل من المنافقين المنافق هو من أ ظ ه ر ا ل إ ي م ا ن و أ ب ط ن الكفر م أ خ و ذ من الدخول في النفق ل أ ن من دخل في النفق استترى في ه فكذلك هذا ي د خ ل في ا ل إ س ل ا م سترى لكفره وقيل لا إ ن م ا اشتقاقه من نافقاء اليربوع اليربوع هذا د و ي ب ة ص غ ي ر ة م ث لها الفأر ل ر أ س ك ا ل ف أ ر ولها ذي ل ك ا ل ف أ ر لكن رجليها طويلتين فيهما طول هذه تسمى اليربوع المصريون يقولون الجربوع ل أ ن ه م يشتمون بها ي ق و ل و ن الجربوع هذا اليربوع إ ذ ا حفر جحره ف إ ن ه يحفر فيه حفرا فيه مكر ماذا يفعل يحفر ح ف ر ة المدخل إ ل ي ه ا ظاهر وهذه وهذا المدخل الظاهر ت س م يحسبها ه العرب القاصعاء ثم إذا ثم ف فيحفر ر أخرى يحفر يحفر إلى أن يوقي قشرة رقيقة من الأرض هذه القشرة الناظر خلص إلى إلى إليها جهة هذه أن يوقي ي ح من كغيرها من سطح ا ل أ ر ض لأنه ولكنها قشره ر ق ي ق ة فماذا يفعل هو هذا, هذا اليربوع هذه الجهه ة التي ت ي ك م التي ا يكتم المنفذ منها تسميها العرب النافقاء و ا ل ج ه ة ا ل ظ ا ه ر ة تسميها العرب ا ل ق ا س ع ة ف إ ذ ا جاء الصائد ليصيد اليربوع من أ ن يصيده من القاسعه ة ل أ ن ا التي تظهر اليربوع ماذا يفعل اليربوع هي تظهر يهرب ليربوع يفعل فيخرج من أ ن يضرب به ب أ ن ف ه تلك ا ل ق ش ر ة ا ل ر ق ي ق ة من ا ل أ ر ض ويخرج من النافقاء فيهرب أخذ ا ا ل م ن ف قال م ن ه من نافقاء الجاحد ت يكتمها ي ويهر فكذلك يكتم الكفر ويظهر قال وغيره لم يكن المنافق في الجاهلية يطلق على من أبطن الكفر وأظهر الإيمان من يكن في أبطن وأظهر لكن الباري س ب ح اشتق ن ه وتعالى ا له هذا الاسم من هذا الاصل من نافقه ل ي ر ب و ع لماذا قال لانه لما اظهر الايمان وابطل الكفر وور ى بالشيء عن الشيء ودخل في المكر و ا ل خ د ي ع ة واوهم الغير بغير بضد ما هو عليه اشبه في هذا الفعل اليربوع إ ذ جاءه رجل فساره فلم يدرى ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يستاذنه ذ ن من ه في قتل ل ا م الرجل الذي استؤذن في قتل ه من هذا الذي المنافقين النبي ابن عبد عليه رجل ا ل ر الذي هو من المنافقين والذي هو هذا الكلام هو مالك ابن الدغشم عليه جرى مالك بن الدخشوم هذا ومالك من الدخشو هكذا قال وقد ابن مالك في ابن عبدالبر في التمهيد وقد استدل في في صحابي د ي ث ه ذ الحديث مروي في أروا ك ت رواه الشيخان وسيأتي بعضه في فبعثت إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ي أ ح ب أ ن ت أ ت ي ن ي فتصلي في منزلي ف أ ت خ ذ ه م ص ل م قال ف أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من شاء الله من أ ص ح ا ب ه قال وهم و يصلي في ن ز ل يتحدثون وهم ي بينهم ف أ س ن د و ا عظم ذلك وكبره إ ل ى مالك بن الدخشوم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت عتمان بن مالك يتحدثون الله عنهم ي بينهم عن المنافقين وما يلقونه منهم من الاذى وما يقابلونهم به من الافعال ا ل ق ب ي ح ة فاضافوا معظم ذلك الى مالك بن الدخشم قال ق ا ل ودوا لو دعا عليه فهلك يجعي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال وودوا انه اصابه شر قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال اليس يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله فيدخل النار او تطعمه هذا الذي استند إ ل ي ه ابن عبد البر فيما ذكره في ان هذا المنافق الذي استاذن في قتله هو مالك دخشوم لانه القضيه توقعت في بيت عتبان بن مالك كما هنا في حديث موطا لكن هذا الذي ذكره ابن عبد البر وان كان ظاهره انه له أن ولم ينسه و إ ل ى أ ح د ف ا ل أ ظ ه ر أ ن ابن عبد البر رحمه الله يحكيه وان إ إلى ن لم يسيده إلى أحد و ل أ أ ظ ه ر ه لم ي س ن لأنه ابن ه لما لملك الدخشا ترجم ف يسده ا ا ل ت ي ع ع ا قال ابن ب ب ا ل ب ر ن ا ك كانت ا توهمة ب ل ن ف احد ق ولم ي ص عنه ع أنه منافق هكذا يقول ابن ا ل ب ر لم يصح وعرف من حسن إ س ل ا م ه ما يمنع أ ن يكون من المنافقين و أ ف خ ر ش ه ا د ة و أ ع ظ م ش ه ا د ة لمالك بن الدخشوم هي ش ه ا د ة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه هذا له أحدهم الذي ذكرت الذين الحديث رواية البخاري النفر كانوا عثمان مالك قالوا قال أحدهم أين مالك لكم أولئك عند في في بيت أين أن بن اين مالك اين ملك ا ابن الدخشم قال اين مالك لا اراه فقال رجل من ا ل ص ح ا ب ة ممن كان في البيت قال ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك أ ل ا تراه قال لا إ ل ه إ ل ا الله يبتغي بها وجه الله النبي صلى ا ل ل ه عليه وسلم ق ا ل ذاك لا تقل إ ن ه منافق لا لماذا أ ل ا ترى أ ن ه قال لا إ ل ه الا الله يبتغي بها وجه الله قالوا هم قالوا الله ورسوله أ ع ل م أ م ا نحن فوالله إ ن ا لنرى وده وحديثه إ ل ى المنافقين فقال صلى الله عليه وسلم ف إ ن الله قد حرم على النار من قال لا إ ل ه الا الله يبتغي بها وجه الله فهذه ش ه ا د ة ع ظ ي م ة جدا ً في انهم ا مالك الدخشم عن من على ذلك زي أ لم يختلفوا أ ن مالكا هذا شهد بدرا وسار أ فيها سهيل بن عمرو وهو الذي يقول أ س ا ر ت سهيلا فلا أ ب ت غ ي أ س ي ر ا به من جميع ا ل أ م م وخندف تعلم أ ن ا ل ف ت ا ة سهيلا ف ت ا ة إ ذ ا ت س ط ل م ضربت بالشفر حتى انحنى و أ ك ر ه ت نفسي على ه ذ ا العالم ي ق ص د س ه ي ل ثم إ ن ه مالكه من مالك الدخشوم هذا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس الذين بعثهم لهدمي لحرق ه د م ل مسجد الضرار قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تقوم فيه أ ب د ا لو كان من المنافقين ف لما بعثه لهدم كهف المنافقين فهذه كلها أ م ا ر ا ت تدل إ م ا على أ ن ه لم يكن منافقا البته ة وإما أ ن كان أقلع عن النفاق عن أقلع واما أ ن أ ي ر إلى لشيء ا ل ل ه فيما والذي أستقبئ ن كان ر عليه ل إلى ل ص ح ا ا ب ة هو تودده م اقلاعا ف ي ن من هذا أ ن ه ذ الرواية البخاري لما قال الله لكم للنبي صلى ذكرت في ل وسلم ي ه ق ل له لا إ ن ه يقول ل ا إ ل ه الله ألا أ ترى ن ه ق ا ل لا إله إلا الله ترى أنه قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه قالوا الله ورسوله أ ع ل م أ م ا نحن فوالله ما ن... لا نرى وده ولا حديثه إ ل الا إ ى ل م ن الى ف ق ي يعني ينكرون ن ع ي ه تودده إ ل المنافقين ولعل له عذرا في ذلك كما كان لي حاطب بن أبي تذكرون وسلم لحاطب بلتعاه الصحيحين الله قال الله الله أنا بن عن عنه بعثني علي رسول صلى عليه حديث أبي رضي والزبير والمقداد بن ا ل أ س و د فقال صلى الله عليه وسلم انطلقوا حتى ت أ ت و ا ر و ض ة خاخ موضع ف إ ن به ض ع ي ن ة عندها كتاب فخذوه منها قال فانطلقنا تعادا بنا خيلنا حتى أ ت ي ن ا ا ل ر و ض ة ف إ ذ ا نحن ب ا ل ض ع ي ن ة فقلنا لها أ خ ر ج الكتاب قالت ما معي من كتاب فقلنا لا الكتاب ل ل تخرجين ن أو الثياب قالت فأخرجته من عقاصها من قال ي ن ث ي ا قالت ب فاتينا أ خ ر ج ت ه من ع ق ص ه شعارها ا من قال ف أ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا فيه من حاطب بن أ ب ي بلتعه إ ل ى أ ن ا س من المشركين من أ ه ل م ك ة يخبرهم ببعض أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله ل ع يا ه وسلم حاطب يا حاطب ما هذا فقال يا رسول الله لا تعجل علي إ ن ي كنت ا م ر أ ة م ل س ق ا في قريش ولم أ ك ن من أ ن ف س ه ا وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكه, يحم لهم قراب لهم قرابات بمكة يحمون بها أ م و ا ل ه م وقراباتهم و أ ح ب ب ت إ ذ فاتني ذلك من النسب منهم أ ن أ ت خ ذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي والله ما فعلت ارتدادا ولا ك ف رضا ا ولا ر بالكفر بعد ا ل إ س ل ا م فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم فقال عمر ب الخطاب يا رسول الله دعني أ ض ر ب عنق هذا المنافق فقاله ل النبي صلى الله عليه وسلم دعه ا فقد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أ ه ل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فهذا ح ط ب رضي الله عنه فعل ى أ ك ث ر من التودد واعظم منه ومع ذلك كان له عذر وعذره به النبي صلى الله عليه وسلم فلعل لي ملك مثل ذلك لو صح انه هو المقصود بالمنافق عن المعاني التي تبيح سفك دمه أ ل ي س يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله أ ل ي س يصلي فلما ظهرت له ظهرت له شهادته وصلاته فليس يباح سفك دمه إ ل ا بموجب على يبيحه على من وسد الشرع اليه ذلك ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بحق ا ل والحق الذي يبيح قتل النفس المحرمه في الصلاه في كتب الفقه وسياتي ذكر بعضه إ ن شاء الله في, في موضعه في هذا الكتاب وَلَمْ وسلم بقول ولا ولا وسلم يُبَالِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قول قول ذلك الرجل بلا ولا شهادة له بلا ولا صلاة له النبي صلى الله عليه وسلم لم ي شهدة أ ل ي س يصلي ش ه د نعم أليس ي نعم ولم يعتبر غير ذلك لماذا ل أ ن ذلك الرجل ليس له طريق الى م ع ر ف ة ما في قلب ذلك المشهود عليه فقال صلى الله عليه وسلم أ و ل ئ ك الذين نهاني الله, نهان الله عنهم اي عن قتلهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أ ن يقتل المنافق لان أ ن ل الكفار س ستتحدث محمدا أن محمد ي ق أصحابه ا ل س ي ت ح د ث و ن أن محمدا يقتل أ ص ح ا ب ه فيكون هذا من أ ع ظ م التنفير لهم عن دخول إ س ا م وقد روى ا ل ش ي خ ا ن عن جابر رضي الله عنه قال كنا في غ ز ا ت فكسع رجل من المهاجرين رجلا ر الذرب بالرجل كسعه الكسع العجوزي هذا هو من ى الكسع قال رجل كسع م الانصار م ه ج ر ي رجل من أ فقال وقال أنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين لنصرته يدعوهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ما بال دعوه الجاهليه بني قيلة وذلك يدعو م ي ن من هذا أ م ن ذلك الجاهلية دعو قالوا يا رسول الله كسعى رجل من المهاجرين ر ج ل من ا ل أ ن ص ا ر فقال صلى الله عليه وسلم فإنها دعوها ف إ ن ه ا منتنه ة د ع و ا فبلغ إ ن منتنة ه ا ف ذلك عبد الله بن أ ب ي بن سلول ر أ س النفاق فقال فعلوها يعني ض اما ي ف ن ا ه و و أ ي ن ه م ف ع ل والله ه أما ا و لئن رجعنا إ ل ى ا ل م د ي ن ة ليخرجن ا ل أ ع ز منها الاذل من أ نفسه ومن يقصد ب ل أ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ذلك أ ق ب ح و ا الى النبي صلى الله عليه وسلم وابغضوا م اليه ذلك ل ل سائر、المسلمين. فهذا لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم وهذا س ل م و يعطيكم أ ن من أ ظ ه ر ا ل إ س ل ا م من أظهر الشهادتين من أ ظ ه ر ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه لا يكلف أ ك ث ر من ذلك و أ م ر ه ا ل الله ف إ ن فعل ذلك من قلبه يبتغي به وجه الله دخل ا ل ج ن ة وان فعل ذلك خداعا ونفاقا ف إ ن ه ينفعه ذلك في الدنيا فيحترم في ماله وتحترم نفسه ولكنه ف يوم ي ا ل ق ي ا م ة هو من المحضرين وفي الدرك ا الاسفل أ س ف ل من ل قال ن ربنا ا ر ب ح ا ا ا ن إن ن ه ل م ق ي في ن ا د ا الأسفل ر ك من النار ولن وقوله وسلم أولئك لهم صلى الله عليه وسلم أولئك الذين أهل الله نصيرا عنهم قرنة ذكرنا تجد هذه ما على أن م ان ل ك ب ا ل د خ ش و مالك ليس م ن ف ق ا م م ا ا ا ذ لأن ل بن الدخشوم, الدخشوم نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم النفاق و أ ث ب ت له أ ن ه يحب الله ر س و ل ه واما أ أنه ث ب ت له ق ل لا إله الله بيها إ وجه يبتغي و أ الذين نهي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم فهم المنافقون الذين ثبت عليهم النفاق وليس الدخشوم مالك هذا شأن مالك بن الدخشوم أ و ل ئ ك الذين نهان الله عنهم من هم المنافقون الذين ثبت عليهم النفاق فيعاملون بما أ ظ ه ر و ا من ا ل إ س ل ا م وتوكل سرائرهم إلى الى ل القرائن ل ه وهذا من ع م الله ذكرنا ا و أعلم أن العالمين وإلى مجلس آخر إن شاء الله الله لا إله إلا أنت أستغفرك إليك والحمد لله وبحمدك شهدوا وأتوب إن سبحانك أستغفرك آخر رب أنت شاء